ينادونهم ألم نكم معكم؟ قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتتم وغردكم الأماني وغردكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.